تبين من ع ب ا ن الله منهم ض ا ل م ن ف س من المقتصر من س ربنا اصطفاه بس بالتوحيد و م ن ه ج ومع ذلك عنده أ خ ط ا ء وعنده نفعود لا لا لا شارب الخمر لم ي ف س ر ه على ا ل أ م ا ل إ س ل ا م ي ة ولم يطرده إ ن م ا يعطيه الجزاء و ي أ خ ذ الحد ثم لا يسب المسلمون يدعون له خ و كواف م ص ي ب ة انت ربنا جاك تفرح فيه لا لا لا ا د في ا ل أ م ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن ه يحب ا ل ل ه و رسول ه عاود أكثر كده من إ ل ا ان العمل الصالح هو لا ينفق ولكن هذا كله يدعوك على الاسف تقلل أ من تحقره سبنا حاجات مجهود انسان ا ل م او ل ع تحقر ن ا مجهود ن ة العمل يعني、آه. أخبرك فهذا لا أ ب د ا س ج د وقريب وشك و ر ب ن ا س و ا تعالى يعني قسم ا ل أ ر ز ا ق وقسم ا ل أ ع م ا ل منزوعه شيئا عندنا خ ا ئ ن بقدر م ع ل و م كل الخزائن عند الله كنوا كن, بقدر فأنت كن الشكور فأنت أنت نعم المنقاد وتعالى العبد الخاضع الخاشع المستسلم سبحانه بقدر لله لله كتاب ولكن يقول ن ه ذ يقول ان هذا المسلم يقول ا ا ا ل م س ل يقول ا م س ل م ي ل ان ه ا ا ل م س ل ي ق و ن م س ل م ي ان هذا ا ل م س يقول ن ا س يقول ان ه ذ يقول ان هذا س يقول ان هذا ا ل م ل يقول ان ه ا ل م س ان هذا ا ل س ل يقول ان هذا ل م ق ل ان هذا ا ل س ان هذا المسلم ي و ل ا هذا ا ل ع س ل ي و ل ا ل م س ل م ي ل ا ا ل م س ل م ي ق و ان م س ل ي ن م ع ك م ش ا هذا ل م س ل م ي ق و ط ة ل ا ت ظ ل م س ل م و ل ا ت ظ ل م ن ف س ك و ل ان ه ل م ل م ل ا م ع ل ى ع و ا ه ن ه ب ا المسلم ي ان ا ي ه تصلح ف ا ن بين أخطاء ت ب غ ف ر و ت ت س خ ب ر واكد انسانا ل واصح نفسي و أ خ و ا ن ي التقوى العظيم ا واستبرع القضاء ع والقدر فينجون ان شاء الله إ ن م اجرهم يستبرون أ ب خ ي ر حساب ما أعطيهم من نعمة عامة ما عشان مصر وغير مصر وغيرهم استفر مصر عشان صبروش وغيرهم وليامن هو واحد راجل كبير ما رجل كبير ر ي ع فاذا ش ح ج ة و كنت حاجة قلتك لا هذون <تصفيق> الناس مقلدين س ا ك ي ن م ومندفعين ف أ ن ت لا تكن منهم ولا معهم ل م ا تكن ناصح لهم ترفع عن هذه ا ل أ م و ر التي هي تجعل ق ع مستعان الإنسان الأسفل والله الشيخ الله ما ا ينزل إلى إليكم أحسن الله وليكم. ما هو و ب طالب ا ل م الانسان س ل ف ي نحو هذه ل ل ل ب ا د وهي تواجه حملات من وغيرهم أهل من البدع ل تبيه ل م م ؤ ي ن ا ل ع و ي يقصد الى س ع و د ي اشقر نفس الطريقه وبتاعك وبتاعنا كل يوحي هو البخاري كان عربي غفر له ل لا مسلم بل الناس كلها كانوا عرب بل ناس من, من ايران ناس من ايران وعلماء كفار وعلماء السنه لم يكنوا عرب فانت اولى العربي اولى و انا احزن حاجة ش ه اولى م ل ا اوروبا امريكا ح د و و يرغس ناس ق ر آ ن كسب ب ايه بقى ياكل واشرب ن غ ة ا ل ق ر آ ن مسيح يتكلم عربي ويرجع هناك عشان ي ت ع ل م عربي في مصر او غير مصر يبقى هذا انسان كتب وانا شقيقه راح خسر لما كتبش شقيقه اصغر ل منه قاعد ن ا وياكل هنا وكل ح ا ج ة وعايش ولكن هو يحب المظهر ويحب ا ل م د ن ي ة و ر ا ء الناس اللي ب ي جينا تيجي نيجر ي اسبب ل ولكننا م مش نحن نقلل منهم ي م ا كنت ساعد مع, مع الامريكان من ل ا ن ج ل ي ز ونحن ا ل خ ن ي ن ح ن ا لا فهذا كله وسيط لنفسي واخواني ل كذا ولو حب و انصح نفسي بالحرص على نفسك من التفرقه ة ا ا ل ج ل ي ة و ب الجاهليه ة الجاهلية لا ده مش لا يشتمع المسلمون بشكل ا ل بيتقاط كله. تقاط كلها عظيم ة لو ج م ع ا ل ل ه سبحانه وتعالى أ ر ا د الله لها الجامعه ويطاعوا بقليل من الجند وانتو نقوله لا غريب ا غريب ستان غريب, غريب. وكان بقى دي. من سيكونين ب ق ى ماودي قبل ان تنظر لماذا تمشي غير الماوتيات المحليه و ل ا م خ ا ل ولكنها مسكونه و ج ن ي ا تكتب ويلكتب و ي ل ت ب و ي ل ويلكتب ويلكتب ويلكتب و ي ل ك ت ويلكتب ل ك و ي ل ك ت و ي ل ا ت ب ويلكتب ويلكتب و ك ت ب ويلكتب ويلكتب ويلكتب ويلكتب ويلكتب و ل ك ت ب لكتب و ا ن ك ت ر ت ب و ل ا ت ب ت ب ل ك ت ب لكتبتبت لكتبتبت لكتبتبت لكتبتبت لكتبتبت ل لسنا لا لس كهؤلاء ربنا ميزنا وفضلنا من ا ل ع ق ي د ة والمنهج م س ت ح ي ح واكثر ا ل ناس كما قال الشيخ ا ل ل ا ن المسلمين المسلمين كمان المسلمين عندنا ي يعرض عرض سليم يعرضش الإسلام الكفار ولا على المسلمين. ما على المسلمين وعرض سليم كمان. اكثر يعرفوا الصفات الله لم على على لم على سليم عرض وعرض يعرفوه وعند ب ل التالي ولا ل د يعرفوا ا م ن ه ج ولا ي ع عن ر ف و ا البلد المسلمين حاجة دي كلها انت ربنا اخدرك دي رميزك وودك فاي ي ل م ك ا ن ده ف ب أ ح ة تمشي و تدعو ت ع م ل وهكذا والله مستعان د حفيظة و نتوجه نصيحة يعني طلوامكان سجلنا تبدأ سجلوها لأهل لأهل نسجلها بثها لله الله نصيحة ليبيا حتى لدع ليبيا لدعا فضل فضل يسجل الحمد والصلاة والسلام على رسول على من <مم> وسلم ومعد صلى أ ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح المسلم أ خ و المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا يقدر كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه التقوى ها ن ت ق و هنا تقوها قال هنا, تقوى هنا وأشار صلى الله وأشار الشريف الشر أن يحقر أخاه المسلم من أصدر أن أساس مريء يعخر صلى عليه ثم وسلم بحسب هذا كل ثم إ ن المسلمين مسرون بتوديم وتراحمهم وتعاطفهم كما سن الجسد الواعي اذا تداعى ل ه سهر ا له ا وغيرها ج نصوت ع ش ا ن منك تبقى يستفرق و م ن غيرك سائر ل م مسلم ر ي ا وفي ل بالسهر ن ن وفي أوروبا ك م ل م و ل ا ي ل م ولا ح م و وتشعر كما قال القائل يسعى ذمتهم اذناهم وهم ي د ن على من سواهم مشاعر بالمسلم ا ل ل ي فيها بلاد اللي, اللي بورمدي او غيرها المسلمون ن يضطهدون تشعر بشعورهم أفريقي أ الوسطى ت وتعرف مكر الكفار م ا م ع ط و ك وضحك بوجهك لا ت س خ فيه كالزابون قال ع ولكن ا ت ف ر و هو ربنا ا ل ل يقول ي ما ح لك ان ه م و ل ا و ن لي ه ذ ا ما هو إ ن س ا ن و خ ل اشياء ص ما م ما خلنيه معه برضو كده ن ا مش ب ر ى لانك يعطيه واسط وتقوم ا ل تكون ا ب ل ه إ ذ ا قالوا أخوكم هناك و ع ي م و اشياء و ن ن بس ا نحن ي و خ ي ن وكان يم حسن مبارك و ا ل ت ك ف ي ر وضرب الناس تقتل وتاع بعض المكفرين راح ف ض ر ب ي ن السياح موته وحزننا ن ا ح عليهم وجعلنا ا واخذ قواسم م سفر بإسلام أ ك ث ر و ن ا ل م س لماذا ي ن هون لا ي ا إ خ و ا الله ن ي برك ف ي ن و ل مصر وليبيا ويمن وغيرها ا ل التي قامت في ه ا الثوره ال ال التي لا يحبها الله مذمومه ليست محموده مهما قالوا عنها في الفوزان الفوزان كيف يقول الربيع الغربي ربيع, ربيع الغربي الغربي ليس العربي, العربي. ليس العربي. يقول ربيعهم ربيع وانت وانت وانت الدين حكم الكلمة بتعمهم هم مسلم الشرح هذا انت تعرف صح صح تقول وانت هذه و أهل سنة كيف تقول ذلك ع ر ب ي ر ب ل ي ع الغربي كما يقول الشيء لانهم يريدون ان الله يحقق حق املهم يدخلوا اليهود ي ا البلاد ج ا ه ز ة ي أ خ ذ و ه ا طريق ويحققوا دولتهم لا قدر الله وسوف نكون إ ن شاء الله فبيعملوا هزائم خايفين من المسلمين برغم أ ن ه م ك ذ ا و زعافوا كل شيء ويستغربوا ان الناس الملايين دي وكان ع ن د ا ل حجر ده خبلك وكان وفي يصبر كده الهندي و ن ا ل بيقعد ش و ي ة شوية و ه م ش ومجيس ب الهندي ي و ل ب ج ويذهب اليهم س ر ه ده و ي السر ب ت اليهم ع ه ويعيشون منهما و ي خ ا ف و ن م ن د ر التاريخ س و ا لذلك م ا ي و ق ف ف ي ا ا ل ت ر ي خ ب ش و ن منهما ع ل م ا دخل مصر ودخل الحرب السليبيه <تصفيق> <آه تصفيق> <تصفيق> قال ي لك لن ينفع معهم القوه ة لازم أشاريب و ل ك ا لا ت ق ر يوجد ر ا ب ا م ن ا س ب ة فكرت ك بشيء ن ا ف ي مصر وانا ش ب ص غ ي ر ى وكتب التقارير ل ط ب وضعوا الاكل وناكل العيله كلها و د خ ل واحد كان زمان المسكين الكهرباء خوات خوات يمنعني ا ن ج ل ي ز ي يخش ي ش و ف ا ل عداد عشان يكتب التحصيل يعني استهلكت فدخل ف ج أ ة لا يكتب ن ي ص ل منظر وابلغ الكنيسه ازاي يعود ي ا ك ل و كذا لازم ي ا ك ل منفردين وباطلين وهكذا ه م ا ل ح ر ف ي ن كل واحد بل ا واحد فبيخافوا خ ا ي ف ي ن منكم وانتم لا تقدرون شيء لذلك أ ف ت ح نفسي يا اخواني خبالكم ابنائي لا ت ن ع ج ل عن اخوانك ابدا لكنك زرفوا ح ج ة وقت معين ثم لم ياكل زي م غنم ا ل ق ا ص ي ة و ا ل ن ا ح ي ة وكل ب د ا ع عليه ج م ا ع ة واعطاسهم واذكره ج م ا ع ة لبس ا ل ج م ا ع ة بركه ا ب ا ل ج م ا ع ة ا ل ج م ا ع ة بركه والفرقا ة ف ر ذ ي ك ومن ثم ت ر و ح الى المسوق وتعمل ايه تشتري اي بضاعه اي بشرع انت عينك على الميزان انت ا لوحدك البائع عينه على المدبر لازم ا ث ن ي ن يشوفوا ا ل ح ا ل واجعل ليا خ ا من ا ه ل ي هارون وزيره من ا ه ل ي اجدب بها اجل ليشركوا ف ي ه ا م ش ك ر ك كثيرا ولكن لديك م ش ك ل ة ب ر ي د ان اخذ اخا مع الناس ل ا س لدينا مصر يقولون ا ر ب ع ة او خ م س ة من الناس المسكنه شؤم واستي د د ه ع لا ر ا ح ي ن ن ص ل ح ن ق و ل أ خ و ن ا لا اتخذ الله انت الذي أ خ ط أ و د ه حق ل ي ل ل ا ك ل ا م ده قليل ب ا ل ن س ب ة للعوام ا ل ل السنه لا تخش مع معهم وتحسب عليهم الشيخ. لا كلام. بس نصيحة. كما قال الشيخ الالباني لا تقطع ا ل ن ص ي ح ة عن مسلم واحذر على نفسك منه يغرك الشيخ ويغرك ش ة ي معك فاياك أ ن تكون هكذا ده كل من ونكررها ونكررها ليه كل علمك التواصيل العائلة ترسخ من عشان لانك تقولها, تقولها لغيرك و هكذا حتى يكون كلنا قاعدين في كلنا نظام واحد و كلام واحد مش ي ع ن ي ح ا ج ة ملله لا لا ق و ة وانت ترى الناس يصلون نظرت م ر ة في الحرم في ص و ر ة ا ل ك ع ب ة و الناس بتطوف في ا ل ص و ر ة في التلفزيون س ا ع ا ت ي ح ط و ه ن ناس ت ح ط ه ا عشان ايه تشوف ا ل ك ع ب ة ما بص اللي بيصلوا ا ه ج ل كل واحد واقف شكلي ازعل ح د كل واحد واقف شويه كده وضع اليه كده وضع اليه كده وكده و ك ق ه لسه ما وصلوش للتوحيد ت ع العمل ايه؟ ل توحيد العقيده والعمل مبسطة مفرجة و ه ك ذ ا كل ح ا ج ة ا ل ه و ت م ع قلوبها م ي وتجتمع وتفرح فيهم يدخلون في الموسيقى ويعملون ويسقفون و ي خ ش معه فرحانه ي م ع <تصفيق> ه على اده <تصفيق> وانت تفرح باب أ خ ي ك لما كله يكون عندهم واحد تجتمع. اجتمعت ل ل ق و ا م ع ت القلوب انتهت المشكله كل شيء سهل ع ل ي فانتم ان شاء الله شباب ا ي ك م عصر ان شاء الله دلوقتي او بعدين فذاهب نصر كبير الاسلام اذا كل واحد منكم خد بالكلام ده هو ده نصر الاسلام انما عاوز يدرب الحكام عاوز يدرب الوزير ده عشان قال كلام الحاج د ما ل ح يقول ايه الله. هو عنده عجلة من رحم الله من الله. ولانه لم ل ه يعلمه و ل أ ن ه ه و معلموش و ف ح د خ ل أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا و ر و ف يشاهد بلاد الملحدين وما اخذ سؤالا للاسلام م ك ك ل ايضا ن فلابد ان لله شكرا يقول لك ا ل ا و ا ن ي في لبيا ولو م ص ر و ك الملاد ا ا الله والسمع ل ل س م تقوى والطاع الولي الأمر ولو كان مخالفا ولو كان لا يعجبك ولو كان تقول الرجل دانا ما عندنا. لا تقل و هذا الكلام أ ن ت ت خ ر ب نفسك وتقلل من كرامتك وانت احترام الناس لك إذا ولا قدر لك و أ ن ت مهان البعيد في بلدك وغير بلدك اتق الله يا أخي. كل هذه الأمور مين؟ إلا القادة والسادة شاء الله الجماهير الطريق الصويب صواب الصبر والعلم الناف والأعمل الصارح والأخلاق كله مع بعض. العقيلة والمنهج معاملة والعبادة والأخلاق هذا لا التوازن أنتم وأنتم تقود حتى يختل ترجع نقول مقبلك كل لهم لكم إلى كله كل هذه هذه أخي مين أخطأ مع وإن إن بعض بعضه مع وهكذا فهذه أ م و ر ع ظ ي م ة انبه نفسي إ ل ي ه ا و أ ن ص ح لكم اتقوا الله وتخليكم مشيئ م ا تخشوش ب ا ل ع د ا ا ب ل س ي ا أبدا س ي ة أنت تدلعض ح ك ما ل ش ر كيف تدخلش ح بالاعجاب ي وهو له منهج آخر ا ش ا ل ل ل مع س ي ا س ل ه ابدا مؤمنين كما قالت و ع د الله بن امن منكم م ع ا م ل و ا الصالحات ل س ت خ ل ف عنهم براري ا و ع د ش ك ر كما ا س ت خ ل ا ل ذ ي ن م قبل ي ن مكان ينبينهم يرتضرون ويبدلون من خبرهم امنه يعبدون يشركون بشيء م انقبروا ع د ي ك م ولا ي ت ف س ق ا ف س ق و ن فخليك ماشي على الطريقه دي ولا ت س أ م ولا ابعدت عنك وتبعد عني بالتلفون أنا بحب اسمع ا انا احب ان ا كنت منك كلام س أ ل الشيخ و س أ ل الشيخ الاخر و ك ذ ا وممكن عندك شيخ او اثنين من الاشيخ ايضا لكي يبقى مراجعات كل المؤمنين ا خ و ة وكل السلفيين ا خ و ة ولكن ايه مستويات لا اما حاجات فتهم مش انت اقول يسمع ق و و ل ا عشان ما كده ش كلام ولا سيما عشان تعصفش الشيخ معين الشيخ ولا مع كل ا لا ل ه لا لا ي لا ي لا ش ي ك لا و ح د لا لا لا ه لا و ح د لا ه بعدين لا ك م ي معايش ا ب ك لا م انسى حاجة لا م اخبرك انك لا ز م يكون في تخصصات مع ع ت ولكن هذا في ل ق هو ا ل ا خ ر ل ت ا ن ي في المنهجي فهذا هو ا ل ت ا ن ي د المنهجي ش ي ع فهذا هو التوحيد المنهجي ق ف ه م ك ل ا ك منكم و خ ص ي ن ا خ ت ا ر ت و ح ي د ا ل م ن ت اخذ ي ا اخي ف ق ه و ل ا هو ا ل ت و ح ي ر ا ل م ن ه كذا وبرضه مع ذلك الرجوع ل ل أ ش ي ا ء التفاسير و ا ل أ ش ي ا ء م ا تقول كلام غريب ما ت لاحد ش ك ل م خاله من اهل السنه تعيش نفسك فيلسوف انك قرا شويه احاديث ع ظ ي م ة وايات ودخر بها م ث الرجل ا ل ل ي في مصر انك ب ض ا ل دكتور كبير طبيب وبعدين بقى طبعا هو اصله كان م ع ن و ش ز ي ن ا ل أ و ل لم ا ك ا ن مدين زمان ب ع د ي ن ربنا هذا ا بقى ايه من م ا ب ي ش ح ا ج ة ت ل ق صوفي بقى ف ي ل ص و ف م ر ة واحده فرح كتب باجتهاده وعلمه ليس هناك في الاسلام شفاعه ة محمودة محمودة مصطفى مصطفى محمودة, مصطفى محمودة محشوبية محشوبية يعني ا الشفاعه يتبخدها كم معاك ده ده هو كده محسوبيه وغبالك فقال الله المكرهون أصبحت سكتب لحشنا سنة لهم قال ليه فهكذا يقول ر د و ا عن المشيخ حتى ا ب ز ع ي ن ر د و ا عليه كمان ل أ ن الكلام دا ب ا ل ض ر و ر ة معروف ل ق ت و ا لاحقا ليه أرآيات وسبق آيات. ما سبق ما ح د ي ث بقى عنده ا خ ت ل ل ا ف ي ع ر ض ه على وتعرض على غيرك غيرك وبتكتب انك م أ انت أزم تبين مجهودك لنفسك وتفرح الشيخ اما بقى إيه؟ مرخص نقل الشيخ فاكتب الشيخ فاكتب الشيخ أقبل فاكتب واحد اخر و اصبر عليه م و ا ص ب و خ ل ي ه واصبر عليه تعال ش واخطات ي ة ت ل ق نقص ي حاجات في اشياء ت ط ل ح لحد ما يكون ايه نظج انت او ل انا ايه لكن ب ا ر و لا و ل ا ح ض ر يصدق ن كتابا كتابا كتابا ل ي ع م كتابا ل عليهم ف خ كتابا كده كتابا م كتابا كتابا س م و ص ل ت درجة ا ل غ ر و ب ن ف ا كتابا ك ت ا ب كويس قوي قوي ع ل ى ك ن افهمت ا ا في ل ث و ر ة محمود الخولي كل ولادي لم ي ا ل ح ا ج ة من عنده ف ق ب سد الخانات كلها سدد وقارب كل الخانات ومفتقرات سدها بعد ك ذلك قال الغروب ف أ م ا ل ا يشتغل بالبيت ن ف ا ه وخبالك ا ل س ب ا ب عاوزه انضباط وصبر و خ ب لك و أ خ و ه ا خ و ا ن الطيبين و م ش ي مع ا ل أ ح س ن منك و ق و ل الاخلي منك استبيد منك وهكذا ولكن ق ر ب حسن مننا مش يغترب ن ف لأ ر ب اقول لك ي والأشيخ ان تخرج المراه و س وقطعنا وتذهب ق و ل لا ا ل م مع ر تخرج أ ة المدارس ر وتروح ج ا ا ل ل مع الرجال سيفتح ع ل باب شر كبير وباب الاختقار ا ل ع ل م ا ن ي ة ب تصل و لها ل أ ن المدرسين دول أ غ ل ب ه م في البلاد تقريبا و أ م ر ي ك افكار أ ع ل م ا ن ي ة حتى م د ر ج ه ا ل ت ر ب ي ة والتعليم عندنا يروحوا دورات في بلاد أ و ر و ب ا في ا ل ي ف ي د و ه م السموم ويعرفوا ل ك ا ل ع ل م ا ن ي ة كويس ويطبق عندنا هنا فهذه كله قروء عظيمه كلها مكملات أ و متمات توحيد أ و توابع التوحيد مش لا لا لا, لا التوحيد خ بس... لا ص يهم ش ي كلها لا دي كلها توابع التوحيد إ ذ ا لم تكن لك توحيد توابع ت ح ب ف عليها زي مثل الفرد والسنه ة مثلا تحبز شيخ ك الله في المحاضر سبعك عباد آه. انت ب تقول ا ل س ن ة ما يعني ما عمل ناس ما بحال ق ب ل ع ي ن صدق وخلاص الحديث ب و ك ه متكلم سليم ولو صدق ل عمل ا ل حاجات كلها ان صدق、آه. فهذا كله بين لك ا ل إ س ل ا م أ ص و ل وفروع كتم بالاثنين وتمام اصول أ و ل ويل ه ا أ و ل ت خ ذ ه ا قبل كل شيء ت حافظ عليها ودائما ترجع رسول الثلاثة كتابه ل و التوحيد ت كتاب ا فتح المجيد كل ذلك ى طول التراجح ل وقت ل أ ن خلقت من أجل ذلك و اجل ل م ن عنينا هستورد برضو ر ا ه و ك ذلك ا ا و ر د د و ل حالة ح ب د والردود د تعوش كله في كلها في ل ق ل ا ز م ت ب د أ بلأ بما ا ل ه به من ا ل ت و حدود ي الخالص ح ي ي و القلوب و ة ل أ واستسلام لله بالقلب والجوارح سرعه الجوارح ق ل ل ب ستروح فخليك بهذا وجاهد نفسك واصبر على ذلك الأمر عظيم. مش حي... كل... ثم انت عايش محتاج انك تعمل الأعمال أنت عظيم ثم أنك دي والامر تزيد ي ع ل مستحطة إ ى ذلك ل س ض ا الله وكل ما ترضى ربنا ت ترضى كل و ع ن ك ي ز ي ل م ا خلقا الكمال و و و كل شيء تتدرج مدرج أ م ا الدنيا دي فكلها إ ن شاء الله إ ذ ا وصلت إ ل ي ه ا خير أه؟ مع ا ل إ ي م ا ن ما وصلتش م ت ز ع ل ش ا ل ه مصيبتي إيه في ديني لا ا ع م ن ه ف ل و ما لا و ظ ي ف ة في مصر مش, لقى وظيفة. مش لقى أخر كتب لا اريد ان اكون مدير مصر وغير مصر لا ا س ت غ ل ش على كتبك حلال مكون حلال ولا بدل اي نوم فاذا ل ر د ت علما دين ولا د ن فلوس ا لا لا هزاء و فكل يرى عندهم اوهاما و ي ت و ا ل ن بقى ر ح لله نقرب رحمة من ربي إلى ا ا ض ل و ن ربنا تقرب رحمة ازاي والنساء د ي ا قال الله د تفوشك من ياسس لكن باب ربنا مفتوح باب ربنا مفتوح فاستغفروه تقصد الله وارجع سريع واستغفروه واصبر نفسك اما الذين يدعون ربهم فلا تقول عشيه تبليغ والثاني مصببية قال هم, دول. لا. هم اهل ا ل س ن ة والجماعه ة بس م ا ه لا ل ح د ي ث ت خ ص ص اهل ت م مش الحديث تخصصاتهم ن م ن اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تركهم. مع التوحيد ولا ا نفهم الازهر وغيره ع فهو اصول فقه اطالع ويقول كلامي نفهم ن ناس و ي أ خ ذ م ن ه علمه و ي ع ر ب و ي أ خ ذ من غيره خبلك ويخدمون غيره ويخدمون ب ي ر ه ويخدمون غيره هذه <تصفيق> <تصفيق> <آه ممة العقيد> عوام لا ا ع ت م منه ف ا ل ع و ا م ه والعقيده ر ب ن ب ا س ة ا ل ع م ي د ه والعقيده ر ش ك ك والعقيده و ا ح د ل مصر ي د ه والعقيده ا والعقيده والعقيده والعقيده والعقيده والعقيده و ا ل ع ق و د ه والعقيده والعقيده في ا كيف تقول ذلك والنصارى ان هو على حق م وجود في كل وجود ايه يناسب النصارى. النصارى ولو م لم يقصدوا من جهلهم وطيشهم مش لا يجب ا ان ي ا حالة ع ل ي ه ا اللي ي خ د ه ف ل ا تاخد الرمم ي س حال خ د أشياء ا عليها ر ق ي ة ف ل د ي ك و ن ربنا ح ط ه في هذا المكان ونحافظ ك ر م ه ب عليه إ ن شاء الله وانا اول واحد مقصر فيكم اثر رب العفو والعافيه وان يعطينا من فضله وثبتنا ن من ف ا ل ل ه وإذاك الله خيرا إتبعوا عشان نمشي عشان م ا و ا ج ب ا ل ط ق د ان ل ل س ف ي ح و هذا المكان الذي يجب ان و يكون م د ا ك افضل ح من اجل المكان ا ل ى رسول ا ل ل ه و ع ل ى ن ه ن ا ح ا ب ه و من اجل ت ب ع المكان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 فقام هذا الامام رحمه الله تعالى بما اوجبه الله عز وجل على العالم من بيان الحق ومن قمع الباطل فسخر الله عز وجل الامام محمد بن سعود رحمه الله تعالى كي ينصر دعوته الى التوحيد و ا ز ا ل ة الشرك ب ا ل ق و ة و ب ا ل ص ي ف حتى قامت هذه ا ل د و ل ة المباركه ة دولة ل ا على و د ي ة ع المنهاج النبوي السلفي فصارت بحق د و ل ة سلفيه ة ن ح س ب كذلك على منهاج النبوة ولما قامت هذه الدولة وطهرت البلاد من النبوة والوثنية هذه وطهرت الدولة البلاد الشرك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 أحفظ لا تجده تجاهك فلما حفظوا الدين ف ا و أ ق ا م و ه حفظهم الله و أ ق ا م دولتهم في ا ل أ ر ض ولذلك كان حب هذه ا ل د و ل ة من ا ل إ س ل ا م ليس من باب الحرص على الملك في الدنيا ولكن حبها من باب ولكن من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 نعم يعني البعض من الذين أ ش ر ب ت قلوبهم سموم الحزبيه يعني يتصيدون ع ن ي ي أ ي ز ل ة أ و أ ي خ ط أ ل أ م ر ا ء و ح ك م هذه البلاد أ و لعلمائها كي يطعنوا عليهم بهذا هذه طريقة أهل الأهواء طريقة الحزبيين الذين يبغضون ا ل س ن ة والمنهج السلفي ولما اقامت هذه ا ل د و ل ة ا ل س ن ة والمنهج السلفي أ ب غ ض و ه ا من هذا الباب و... ولم, ولم... ولم يوافقهم طريقتها هم أ ر ا د و ه ا ح ز ب ي ة لا يريدونها س ل ف ي ة يريدونها ح ز ب ي ة تقيم الاحزاب أ ح ز ب تقيم ا ل أ ولذلك لما جاء حسن البنا ل إ خ و ا ا ن مؤسس ا ل إ خ و ا ن إ ل ى الملك عبد العزيز بن فيس رحمه الله تعالى ها فقال له أ و س أ ل ه أ ن يفتح فرعا او مكتبا ً لحزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين في داخل هذه البلاد ف أ ج ا ب ه الملك رحمه الله بقوله نحن كلنا إ خ و ا ن وكلنا مسلمون ولا نحتاج الى ا ل ح ز بكم هذا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 تمكن محمد قدما ان يربي م ج م و ع ة من شباب هذه البلاد على هذا المنهج الباطل منهج ا ل إ خ و ا ن المسلمين فربى ص ف ر الحوالي ص م ا ل من العوده و ع ل ى ي د ي يدي ه وعلى رموز غيره من القرني إ خ و نحو ا المسلمين ناع ا ن من ل ط ن و غ ي ه و ت م ك و ا أن ب و ا سمومهم ع ن ط ر ي في داخل هذه البلاد الطيبة ق هؤلاء هذه داخل البلاد حتى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 وكلما يعني خرج منهم قرن قطة الخوارج ك منهم ا قال ا ل ب ي صلى ل ل ا عليه ل و س حديث ابن عمر ق ا كلما ل منهم خرج قرن ق ط ة حتى يخرج آ خ ر ه م في ع ر ا د الدجال و ا ل إ خ و ا ن المسلمون هم خوارج بلا شك وفيهم ما فيه من البلاء يعني ولو قلنا أنهم خوارج بالمعنى البلاء قلنا خوارج الذي أراده فيه يعني أيوب ولو رحمه عليهم الله تعالى لا ان ا ل صدق حيث فاختلفت ر ي ب ي قد ر ج في ك ا ا ب ق قال يقول د بسند ر يرى خوارج ابي ايوب سلام عن ان انه كان صحيح مطيع اهل الاهواء كلهم ل خ ت اهواؤهم واجتمعوا على السيف فالاخوان المسلمون جامعوا تحت راية جل إن لم نقل كل لم نقل كل اهل الاهواء حزبين ان ان تحت تحت حزبنا راية فكلهم خ وكلهم ا بهذا المعنى ر ج و اتفقوا على、الصيف. الخروج ص ي ا ل خ ا ص ة في الثورات والمظاهرات التي كانت مؤخرا في بلاد الاسلام فكلهم فضر الموقف بارك فيكم اغلبهم الأخوان المسلمين السادبين يعملوا ايه من تربية حزب نعم فانا أقول بارك الله فيكم الذي ينبغي الذي باختصار اقول الموقف أ ن يدافعوا عن هذه ا ل د و ل ة من باب الدفاع عن ا ل إ س ل ا م وان ل س ة وأن يردوا الشبهات التي تصار حولها عن طريق الرجوع إلى العلماء ألفت الباب يعني على الشيخ على فضل الدولة وأنا هذا ما منها كتاب مازمون ما بيانة السعودية كعدة محمد أذكر أذكر كتب في في مرأسي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 القصور الذي قد يحدث أ ح ي ا ن ا ً يكون بسبب عدم التواصل ما بين العلماء و ا ل أ م ر ا ء و ا ل إ خ و ا ن المسلمون هم أ ر ب ا ب هذا الامر أ م ر يسعون ي س ع ً حثيثاً إلى الفصل إلى ا والعلماء حتى يتمكنوا من بث دون أن يجدوا أي معارض بكل الطرق والحيل إلى إسقاط العلماء طوال السنوات الماضية وما زالوا هذا الله ء سمومهم دون ويسعون يسعون وجل بكل إلى عز من حتى أي في أن بث ي ع ن يحبطوا ي كيدهم ويجع كيدهم في نحورهم ما ت هنا ناسك و خ ب بلاجن وخبرك الأفكار مسمومة زي عندهم. وقيم بيطابل الافكار العوام ايه وعندهم عندهم مسمومة وقيم زي والإخوان الموجود والسكين بودوكم و الرئيس هنا السيسي والـ والـ والـ مع الحزب, الحزب لا نعالج الأمر بسرعا ا ل كحزب حزب ضد بسرع مع سمع ع ط فضغط غير معصية شي دي هم ما عندهم ف عليهم هذه ا ل أ ف ك ا ر ا ل م س م و م ة وافهموا هنا مثل فهم ا ل ع ا م ع ن د ن ا حاجه حزب <تصفيق> فرق على ايه كذابين ل الناس ك و م ت أ م ر ي ن واعداء الاسلام كيف تسمع منهم ك ل ا م وتستخفيهم فاي موضوع تجد تحقق منه من اخوانه ا سايب وان التليفون عندنا وغيرنا نديك اسماء و نمر نديك نسأل للشيخ ت عشان أ م في ا ي اشياء زي دين ن و ل و على الوقاعة حقيقة الامر حقيقة ي س لأي غرض ا ل ا الحق تحطي حق و ت ك ل م كلامك على أ س ا س ا ل كلام استريم ا ل ص ح ي ه ب ا ل ت ح ا ل ك ا ز ب ا و ع ن د ه م ط ر ق في ا ل إ ع ل ا م غ ر ي ب ة و كلهم كلام واحد حتى لو كان و ا م خ ط ئ ي ن كانوا م ذ ن ب ي ن إن كان و ا ع ن د ه م شين ع كل كلام واحد كلامهم. طاعة عمياء. والرؤساء. شبت عندهم. لو ن ي غ ي ر و رؤساء شفت هذا من اخوان زمن ا ز ا ل ه اندم حتى ل ا ن شكام ر م و ا ء م و ن ا ر م و ا رمونا رمونا ر و ن ا م و ن ا م و ن ا ز م و ن ا رمونا رمونا رمونا م و ن ا رمونا رمونا ر ي و ا ر و ن ا رمونا ر م و ا رمونا رمونا رمونا ر ب و ن ا ر م و ا م و ن ا ر م و ا رمونا رمونا ر و ن ر م و ا وقالوا لهم ضربوهم انهم د ي ن ا فهذا ك كله ن شاء ا لم ن ا زحاب البصائر س ص ص م ي خ ب ر ك ع ا ل ب ص ا ئ ر ه م و أ ب ص ا ر لم يقتلوا و شكالهم أ ب د ا ً وهم ا ع ت د و ن و ظ ا ل م و ن ونحن ا ك ونحن ش فهذا ن ا م ن ك ل ي و من ا ا ل ت شاء و ف أ ش ي وخبرك ا ل ب بلد ل د ا ل م س ل م م ي ي ن ج ع اصحاب ً ل د ا ل أ ب ص ا بلد ا ل م س ل م ي فكيف ن ت ح ر ه كيف تنسف كيف تقتل انت ف ي ن مش قلت معجب انت تهدينهم وتقتل المسلمين فانت راجل بعده حكم ا ل إ س ل ا م خوارج فهذا, كل... الإسلام آه فهذا كله لا يسمع و ش كلامهم أ ب د ا انا ئ ي ا ا ت غ عنه نتفرقش ع لا اسمع كلام وعندنا الكلام الدين و ن ك ل م مع بعضنا ونقد كلام بتاع موزون بالشرع والواقع يصدق الواقع ا ل و ا ق ع يصدق هذا الكلام الذي هو من س ن ة الله وقواعد الشرع السليمه فعليكم بهذا ل ش ي خ باجة كتخمر ب ي ر الكريمة والله م من كم ا ل س ا ع ة وكم الساعه الثانيه خلاش شعب شعب و ص ح ا م ه بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله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 <تصفيق> أكد اقمنا بحيث أ هناك ع د ة دورات أقمنا ما يقرأ ما من خمسة دورات علميه في ا ل ص ف ر ة ا ل أ خ ي ر ة هذه في ع د ة أ م ا ك ن في ليبيا في الغرب في زلطن مدينة المدينة الأولى التي أقمنا فيها الدورة الأولى دورة الإمام مالك الدورة دورة زلطكرتين التي فيها هناك الأولى الأولى الأولى ثم في رجبان الجبل ثم في قصر بن غشير ثم في الجنوب في سبهه ثم في البيضاء في البيضاء الشرق وخلال هذه الدورات لمسنا و ر أ ي ن ا خيرا كثيرا من ع ا م ة أ ه ل البلد من ا ل إ ق ب ا ل على المنهج السلفي حتى قلت هذا للشيخين الربيع الشيخين العلامة الربيع الله تعالى قلت له نقول الشعب الليبيا سلفيا شاء ربيع يكون كدنا أن نقول إن الشعب كاد أن يكون سلفياً إن كاد الله حفظ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 ط ل ب ة العلم في ليبيا غرز العلماء ولزموا في دعوتهم توصياتهم ونصائحهم واجتمعوا على قلب رجل واحد يعني إن شاء الله تكون ليبيا يعني ان تكون هناك شاء الله افضل افضل وتقام الاسلام دولة ف إ ن الله عز و ج ل م د ن ا عليكم ب أ ن تهرتم بلادكم من الشرك و ا ل و ث ن ي ة التي عجت سنوات وسنوات بها البلاد فما حدث في ليبيا لم يحدث منذ زمن ا ل إ م ا م محمد بن هدم القبور والأضرحة التي عبد ا ل ل و ل ه ا ل م ن ا ف ق ي ن و أ ص ح ا ب ا ل أ ه و ا ء لا يحبون هذا لا ي ح ب ولا ن هذا و يفرحون ع ن ي ي بزوال الشرك و ب ا ق ا م ة التوحيد لذلك يشوهون هذه ا ل ص و ر ة ويسعون إ ل ى بث الفتن والشبهات في وسط الشباب كي يزعزعوا اجتماعهم على الكتاب والسنة وكي يتمكنوا فالكفار وكي يكيدون صفوفهم من شق صفوفهم فالكفار يكيدون والروافض يكيدون ي لليبيا كما نعلم هذا ويعلمه العقلاء ل ل م ا ا ء و ع أ ن ه م لن يرضوا ب إ ق ا م ة د و ل ة س ل ف ي ة على الكتاب والسنه ة ولذلك م من أولى الشباب السلفيين ويخشون من دعوتهم يخشون السلفيين ويخشون ينصر دينه وينصر الشباب أولى ولكن وجل الله عز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 فهذا لننصح ب إ خ و ا ن ن ا ولذلك الخوارج الذين يبثون الفتن هناك ويريدون يعني ز ع ز ع ة أ م ن هذه البلاد لا تكمن خطورتهم فقط في م س أ ل ة القتل والاختيالات ومشاكل إنما خطورتهم الحقيقية أن يتمكنوا الحقيقية زعزعة العقيدة في قلوب اهل ليبيا وتشويه ف ي ص و ر ة الاسلام و ت ب غ ي د هذا الدين الى ا ل ع ا م ة وان يتمكنوا من ا ث ا ر ة ا ل ب ل ب ل ة فلذلك الواجب على اخواننا هناك ان يثبتوا وان يجتمعوا يجتمعوا عليه و أ ن يظهر و ا لعوام المسلمين هناك الذين لا د ر ا ي ة لهم بطرق أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ح ق ي ق ة هذا المنهج وهذا الدين حتى يجتمعوا على ويعني مع الحق زلطن الأخيرة لما الشوياب إلى هذا هذه أذكر كنا مع شيخنا أننا في في انصرفنا جاء أحد دورة يوم في في في آخر إخواننا الذين نظموا الذين الدورة و ق ا ل له لما علم ل ا يعني عالم أن د و ر ة ا ن ت ت ه ق ا ل ا ل ي و تعود م مظلمة مرة زلط أخرى ن ه م ا ك ا ا ن ت ت ق مجالس عندهم م علميه ولا دورات ل ع م ة فعرفوا يعني العلم العلم ا فقال هذه الكلمة ف ط ر ة فالناس هناك م ق ب ل ة ب ا ل ف ط ر ة على ه ذ ا ا ل د ي ن على المنهج السلفي هذا و... ونعلم أ ن ه م يحبون السلفيين فعلى, السلف... فعلى اخواننا السلفيين أ ن ي... يستفيدوا من هذه النعمه ا ل ع ظ ي م ة و أ ن يحافظوا عليها وأن, وأن لا يتركوا آ... أمر الناس لولا الخوارج يلعبون ويعني فالسلفيون ولم أمر رأينا أماكن الناس نحن السلفيين هناك هناك يعني نحسبهم إن تمكين الآن لا الله لهم شاء في بهم عزة عزة عدة、أماكن. ولهم قبول كبير وقدر عند كثير من المسؤولين في الوزارات وغيرها كما ر أ ي ن ا هذا في ع د ة مواقف والله عز وجل جعل ا ل غ ل ب ة و ا ل ن ص ر ة لهم في أغلب المساجد. في اغلب ل م س ا ج د ف أ المساجد هناك الآن في أيدي السلفين وتحت تمكين السلفين وكذلك المراكز التابعة للوزارة الأوقاف مكاتب الأوقاف وكذلك في أيدي وتحت الكثير م ن ه ا ا ل ح م د لله في البلاد التي في ز ن ا اليها المدن ل تحت ي اليها زهبنا ت سيطره ة دورة السلفيين المطرد في ويعني و ر ز ت السلفيين ا ا هناك وجدنا من ما شاء الله منهم انهم من اغلبهم وجدنا ما على خيرا و ف ل يعني يعني كانت الدورة تحت إشراف مكتب يعني مكتب الدورة اشراف الاوقاف وجاءتنا الاوقاف تحت دعوة رسمية فهذا التمكين الذي جعله الله عز وجل ل ل س ل ف ي ن هناك في هذه الدوائر ينبغي أ ن يحافظوا عليه و أ ن يشكروا الله على هذه ا ل ن ع م ة و أ ن ي أ خ ذ و ا ب أ س ب ا ب دوامها عالم كالإمام م ح ر ونحن عبدالله ر الله تعالى أو غيره ا لا ل نقول هذا ر غ ب ة أ و طلبا أو لا نسعى ليش إ ل ى دنيا ولا إ ل ى ا ق ا م ة ملك ولكن ا ق ا م ة ا ل د و ل ة واجب بلا شك شرعي لكن يكون ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ص ح ي ح ة ليس ب ط ر ي ق ة الخوارج والأحزاب ولذلك أنا يعني اذكر اخواني كذلك ان يبتعدوا عن مسالك الاخوان المسلمين التي يريدوا ان يجروا الشباب السلفي اليها المسألة الديمقراطية والانتخابات الشباب ان هذه صارت ضرورة واننا ان لم نفعل هذا وقعت ليه الدولة في ايدي هم الإخوان هم العلمانيين الاخوان لم نفعل ليه علمانيون العلمانيين هم هم رؤوس ويخدعون في وقعت ضرورة الاخوان المسلمين هذه ابتعدوا ل م ا ا ن ن ي و ف عن ه وعن طرائقهم ا ل ف ا س د ة التي يريدون ان يفسدوا دي بها دينكم وان يفرقوا جمعكم آه ابتعدوا عن كل هذه الطرق وعليكم ان تحذروا الناس منها والحمد لله وهذه من ايضا من النعمة العظيمة على اهل ليبيا كما رأيناها ان الناس هناك عامة المسلمين يكرهون هذه الطرق بالفطرة لا يحبون لا ديمقراطية ولا حزبية ويعني نحن تكلمنا عن وعليكم على ويعني ديمقراطية وهذه يكرهون ولا من نحن هناك كل لله لا لا هذه هذه فما ي التحذير ن ل خ وجدنا ا المسلمين ومن طرائقهم والتحذير الديمقراطية ومن أهلها فما ن ومن من ومن و أ ح د من ه م من العوام يعترض على هذا بل كما في إ ح د ى الدورات لما تكلمت عن يوسف القرضاوي وبينت انحرافه وضلاله الكبير بلغاني هناك أحد يقولين أن هناك بعض بعض العامة من من كانوا بعض تعاطفون القرداوي على ل ا بل ط بل قال ك ل م ة ش د ي د ة في حقه يعني قال إن هذا يعني قال هذا كما ضائع يعني لا ق ي م ة له لما سمع الكلام ا ل ل ي ب يقول ه يعني يقوله كلاما لا, يعني لا يتفوه به من شمر ا ح ة العلم في مولاة النصارى وفي إقرار النصارى وفي تعظيم مات يرحمه وفي وفي يقول النصارى النصارى النصارى الفاتيكان الذي نسأل إقرار بابا هذا أن في تعزيت بابا هذا الذي مات نسأل الله أن يرحمه ويسال أ ن ث ي خيرا ب ه ما على ل ل قدم إ ن ن ي أي خير ة قدمه هذا ا ط ط غ و, و... الله ا ن للإنسانية ا ويسأل ل ل ا ل ر ح م ة فالعوام ك ل م عجيب ف ا لما يسمعوا هذا الكلام و يعرفون أ ن هؤلاء على باطل يعني يستجيبون ع ن ي ي للحق ان شاء الله فعليكم أن... أن... أن أ غ ل ب رؤوسهم كما هو معلوم من أ ر ب ا ب الماسونيه、ماسونية. يخدمون خطط الماسونيه ا ل ص ه ي و ن ي ة ا ل ع ا ل م ي ة لقوانين ي م م م ا ل ل س ن فأسأل ي م ك هؤلاء منكم المسلمون ج ا المنهج ا ع على ل ف ي يكون وذا إلا ا لن ل ب ج ت ا ع ح ل العلماء وطلبة العلم ل ا ذ ي هم يحملون منهج يحملون العلماء في بلادكم ونشكر أ أ ل يرزقكم عالما ربانين يجمعوا كلمتكم وأن يكون سبب في سلفية ليبي وأسأل الله عز وجل التغفيق الأرض عز إقامة كلمتكم هناك عالما ولكم محمد على على وعلى سببا الله لنا دولة وأسأل وجل وصلى الله آله وأصحابه و... وأن ن شيخنا فضل الشيخ محمد بن عبد العقيل على ما سمح لنا به من هذه ا ل ك ل م ة الطيبه ة ومن ذ ا الخاطئ <تصفيق> كنت خائفا اجعلكم واتعبكم ل ا ل ش ق ى ا ل ي ل ا و ه ع واتعبتم وخسرت ك ت ي ر ا وشرفت ك ت ي ر ا و ا ت أ ث ر بهذا الجو الممتع وهذه الهدايا ا ل ر ب ا ن ي ة لكم وللكروبكم ا والمسلمين أزاكم الله شكرا لكم خير انا ا ل لك ي ا و ل ل ا ن ي ا ل لك ا ي اقول ا ن ا ق ي ا و ل انني ا ا ي ا و ل ا ي اقول لك ا ي ا ل ا ن ي ا ل ا ن ي ا ل ا ن ا و ل انني ا ل انني اقول ل ي ا ق و ي ا و ك ا ن اقول لك انني ا ق ك انني اقول انني ا ق ا ن ي ا ل لك ا ن ن ا ق ك ا اقول لك ي ا ك انني ل ل ي ا ك ت ن اقول ل ي ا ة و ل ك ن ن ا ل لك انني اقول ا ي اقول ل ن ن ي و ل ل انني و ن ي و ل ل ا ن ن و ل ا ي ل لك ا ن ا و ل لك ا ن ا ل لك ا ل لك ي اقول ل انني اقول لك ا ي ا وقد اجدت زيادات كثيره في هذا القبيل والله بارك ا س ن ل ه ا في المسجد اغلق ل في كتب اخرى في المسجد, في المسجد،, المسجد أغلق في كتب أخرى و ا ل كتاب جديد كان ي من م ل القدوه ي الشيخ شان ا ل ربيع ا ل ك ل م ة اللي قالها ا ل أ ه ل مصر في التحذير من الرافضه ح ك و م ة وشعبا قلت وعلقت عليها بعض التعليقات عليها طبعتها أنا وارضفت بعض بيها صغير بحث في بيان أ ن ا ل إ خ و ا ن المسلمين و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ز م ي ة ا ل ص و ف ي ة هم ب و ا ب ة الشيعه الرافضه الى مصر وأرجونا تطلعوا ومشاهدكم يبارك ببارك شكرا شكرا أن شاء الله بزيادة شاء الله يبارك فيكم. الله سلام الله الله الحمد عليه عليكم فيكم يكزيكم فيكم أحمد حمد لله،, لله الله ح م د ل يا قبيل ا ل س حمد عليكم الله كل حيكم الله اللي شوق شيخ مان انتعه يحفظكم في Okay. What's it, what's it? No, I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side.